بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أحرم شعري وبشري وجسدي وجميع جوارحي من كل شيء حرمته على المحرم أبتغي بذلك وجهك الكريم يا رب العالمين